فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخرة وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره وَوُجُوهِ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٍ تَلْفُ نُى بِهَا فَاقِرَةٍ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ فَتِ السَّاقُ بِالسَّاقَ إلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ الْمَسَاقُ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ والتَّفَتِ الساقُ بِالساقَ إلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِنِ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّعَ